يُسْتَجَدُّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُوتُ وَهُوَ كافر فأولئك حبطت أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فأولئك أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا إِن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله فالله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إسم كبير ومنافع للناس وإسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو